يقول يا صاحبي لا تسولف لي عن الفرقه يا صاحبي لا تسولف لي عن الفرقة ما صار في حالك اللي صار في حالي يا شوق عيني اليوم غنت الورقة وامس تجيب العلوم من أول وتالي بيني وبينك علوم بينهم فرقه والفرق واضح ما بين المر والحالي تقول صاحبك قاعن بالجفة برقه واقول لك صاحبي روض خرخالي تقول لي طاح من رخصة عن المرقه واقول لك راح من عندي وهو غالي يا لي تحظي شبيها الغيمة الزرقة واسمي تنفالها خير على فالح وانعم ليلة اللي قام. من طولها طرقه وعلى بالكلام كلام اللي على بالي أقشر جروح الجروح الندر الحرقة اللي تكون السبب لطراحة ذالي وأقشر دموع الجروح الدمعة الغرقة اللي بقت بالعيون ولا لهوالي اللي بقت بالعيون ولا لهوالي, لهوالي بوح عبد الله وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر البينك كود 227077A